بسم الله موسیقی ولا xin web phải bata naw mo og binku aang طالكم وقم يتقاتنا الا يا سبن نل يعم عليهم من the sun. God. کهیب uh -huh. در sanss a longm No, no, no, يا <تصفيق> pool mm namma ko ma oman namman I'm out. sir.